Mm-hmm, mm-hmm, hmm, mm -hmm. صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي محمد الذي رواه الإمام البخاري تجد الناس كإبل مئة ليس فيها راحلة فهمت ايه معنى كلمة رواحل رواحل النبي عليه الصلاة والسلام شبه حال الناس بحال إبل من كل مية من الإبل على ما تجد واحدة راحلة راحلة يعني ما تسير بها مسافة طويلة تقدر تحملك جيش تقف بك مرة في النص ولا يصدر منها أي فعل غلط وهكذا حال الناس شوف مين مننا اللي نقدر نقول عليه حقاً إنه رحلة كما أخبر عنه أن تجد الناس كائب المئة كثير ليس فيها رحلة مفيش فيها واحد راحل الرحلة ده يكون لك صديق صدوق إذا طلبت نصحته, نصحته يؤدي إليك هذه النصيحة وإذا كنت في موقف شديد تجد أول المعاونين إلى يعني الوقوف بجوارك يحمل هم دين الله عز وجل يحيى ودين الله عز وجل يعيش في قلبه ينام به ويستيقظ به هي دين راحلة ففي اين تبقى وقتها يعني ان احنا نبدل رواحد وكان دي فكرة انشاءة كمعية رواحد ازاي نعمل طفين اخونا كده زي يعني بتوعي الميدسن او بتوعي الهندس عن دون بروضاق بصلا ما كانت دخل فيها مادة خامت وطلع منتج هو ده المنتج نرجم من الله عز وجل ان ربنا يعني يساهم ويساعد بمنه وعمه اذناء اولاد الرواحد ودي تكون ان شاء الله مهمتنا في خدمة دين الله عز وجل يعني أنا أدخل لو كلمت في حضرة المشايحة أنا يعني سخيف جدا لأنه أنا خطايع القلب وسماعة واحد زيه لكن في عيالة لما كانت دي أهداف يمعية رواحة كان لها نصفات بطيرة جداً للناس فوصل فيها مع المجتمع كلمينها الطواقم للطبية ويمكن بعض زميلكم لما كانت امتياز او طلبة فيها هو لما وجد او من المساشة الجامعة غير مجهز وبيعمل مشكلة كده ده على الناس كيبنا عقب سيارات اسعاف للجامعين في اسكنات الناس في المكان الموينة وانه فيه اشكالة للقضاء في التصوص الدواء عمال مشروع بامل الدواء وكاسين من تنشطة الاجتماعية زي القوافل للطب زي اقوم والسلع الوزن már nagy a kibeniészt szociális szem és aholni Allah az áldja a bocsánat és az a maga érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, hogy érti, يقول له أن كل الناس يدعوهم الذين الله عز وجل حين أنه كان شعرنا وابدت معاً لنا بينا معاً لذلك مع أي حد معاً نضفع عبارة الله عز وجل معاً نضفع شرعة الله عز وجل معاً الناس مع, مع بعضنا البعض ويلاس بعضنا البعض عز وجل مع بعضنا البعض لكن نكون صدوقنا سليم أصلى الله عز وجل أن يحذوكنا سلام أمات صد هو هو وليء ذلك مرد قد وعليه ويقعني أساس بحرشة أنا كنت الأكبر في الأكبر Amerikai magyarok, de ezek szerepelnek a listán, és a a britek is szerepelnek, és ezek, azon a helyen, és ha a az a káliumszén. A káliumszén egy olyan anyag, amely a káliumot a a A hogy nekünk nehezen, a iszárként kezdődik, szeptemberi körben, különböző szövegben, a szemléletes szinten, a a naptáron a Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg hamarosan. Tényleg و دعوه رحمه مشتاق في الشركه عشان والاخوات ان نشهد السلام عليكم ورحمه الله على mert a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, a gyönyörűség, استشاري gyönyörűség, a gyönyörűség, a a gyönyörűség, a gyönyörűség, a الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يدع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين. وذريته وأهل بيته كما صديت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما العبد نشكر لكل من شرفنا بهذه الدعوة ولكم جميعا لأهدركم وفي الحقيقة أنا أتيت لاستفيد منكم وليس العكس لأننا Muneke, għadhwe, nefsi, تحصل taqsul, nemen bumfibit li sydni, ile ġenesul, ile menn bumfibit li armeni a mott, għadh l-autalan, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, ما يأتي إن شاء الله تعالى أفضل مما مضى. هناك حديث المشهور حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضوري فتبلغوني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هناك في الحقيقة عبارة تزازل القلب وهي في هذه الخطبة التي افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه والتي افتتح بها كلامنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضره إلا نفسه هذا هو المدخل الذي نتناول منه هذه القضية التي هي في الحقيقة في حق كل إنسان يدب على سطح الأرض أخطر قضية في الوجود على المطلق قضية علاقة الإنسان بخالفه تبارك وتعالى قضية التدين التي شابها في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان كثير من اللقط والتشويش حتى صار كثير من المسلمين ينظرون إليها كما ينظر أيهم ممن لا خلق له أنها قضية شخصية وأنها محض اختيار ومحض يضلون في كثير من التصورات التي تبتعد بهم تماما عن انتمائهم إلى الله الى الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الدين الحنيف يا عبادي انكم لم تبلغوا ذري فتنوبوني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني والله عز وجل هو الغني الحميد يا ابن الناس انتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد فالإنسان من حيث هو إنسان لا بد أن يكون فقيرا إلى الله والرق من حيث هو رق له الغنى المطلق عن هؤلاء أعباد طاعتنا لا تنفع الله شيئا ومعصيتنا لا تدور الله شيئا ونحن حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى هي شد الحاجات في هذا الوجود تعرفون هرق مسلو مسلو يركي. الذي رتب فيه احتياجات للإنسان بدأت بالاحتياجات الفيسيولوجية وانتهاءا بالحاجة إلى التقدير ونحو ذلك في الحقيقة أن الثقافة الغربية تهمل تماما حساب أو التفات إلى أهم حاجة من حاجات الإنسان وهي الحاجة إلى الإيمان الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المشهدية تبذل الاموال الطائله لاستكشاف الفضاء واستكشاف رغم عن الحس من العوالم البعيده عنا في حين انها لم تكتشف نفسها وهي اقرب شيء اليها من حقائق هذا الوجود ان الله سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق على فطره التوحيد فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل فقول لي صلى اللهقال وس كل مودلةعلم الفترعة أي الإسلام ف في دا أو يص أو يوم سامي ف كلسان فلة و لدي العات لتق الإسلام ف الفترة منح من الص ح عالى وهذا من الضيع عز ووجات الله وتعالى وتجعل معرفة الله معرفة ضرورية بديهية أولية يعني معرفة أي قلب لم تفسده بها بالله عز وجل هي معرفة ضرورية بمعنى أنه لا يمكن الانفكاك عنها بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يلحد لا يستطيع وإذا كلف من الحد كان ذلك تكليفا لما لا يطار فهذا الشعور الضروري في داخل قلب كل إنسان يختصر عليه أن يضيع عمره في كثير من الضللات والانحرفات عن هذه الفطرة إذا عدنا إلى موضوعنا إلى الذي يسميه عسمة أمرنا عسمة أمرنا إذا تأملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا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 والاستعصام هو الاستمساك بالشيء اعتصمت بكذا يعني استمسكت به والعصام هو رباط كل شيء حبات العقد مثلا يجمعها النظام فالعصام مثل هذا النظام أي الحب الذي يتركها المتباسكة مترحطة في هذا العفض فمن ذلك ما كانت قضية الدين في حياة أي مسلم هي له عصمة النهي هو قبار أمره وبه يستمسك كيانه ويحمى من كل الأشعور والإنحرافات نحن نريد أن نستبعد الآن كل ما نشغلنا في هذه الحياة الدنيا ثم نركز على تحديد جواب هذا السؤال هذه الأخطر قضية في نعرف قيمة هذا الموضوع. إذا عرفنا آثارها وأثار قضية التدين يمكن أن نمجز قصتها أو بتعليق آخر نسرد قصتها فيدرك خطرها الحقيقي ليس من بدايتها كما هو الشأن في أي قصة لكن دعونا نبدأ من نهايتها وفي الحقيقة ليست نهايتها بل لا نهايتها لأن نهايتها الحياة الأبدية حياء أبدية بلا نهاية كلمة الخلود إذا تخيلها الإنسان يعني لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا وعذنا ونسأل بعده عن كل شيء قال من آل فرعون وإن يبقى كاذبة فعليه كلمة وإن يبقى يصبكم بعض الذي يعيدونه أي إنسان عنده أقل قدر من العقل يهوديا كان مصرانيا ملحدا أي واحد من البشر إذا سمع عن رجل يدعي أنه رسول الله وأنه أنزل عليه كتاب اسمه القرآن ويقرب كذا وينهى عن كذا ويتوعد من عصاه وقال ولم الذي يؤمن به بالخلود بالخلود في ماري صفته هكذا وكذا وكذا كما جاء تفاصيل هذه الحياة الأبدية في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفنا عند كلمة الخروض لا أهلو الإنسان طعام ولا شراب ولا راحة لماذا؟ لأنك إذا تخيلت الناس الذين ينتحبون، الذين يتألمون من أقل أنواع المعاناة في هذه الحياة الدنيا كما يقول الشاعر يا إلهي شاقني هذا النوم تلك دنياي فما بال الخلود عز قدرك في ظل السجود انت تنترض إن على خالي مغنما ليس بعد الله لي من مرنم الذي لا يصبر على عذاب الدنيا الفقر البرد المعاناة الاكتئاب ثم ينهي حياته ويعتدي على هذه الروح التي وهب الله اياها ويخرجها بإرادته هو ويتصرّب في حياته اليومية للإمتحان، مثل هذا الإنسان الذي لا يصبر على هذا الألم اليسير. لو تخيل ما له عند النار، إذا ما تكفر خلود، يعني إحنا ممكن ما على الخلود في الجنة، مع أن خلود في الجنة الترغيب بتخيل نعيم الجنة وما فيها من مما أعده الله كما تعالى العباني لكن دعوةنا نتكلم على الخلود في النار، ما يطيب الخلود في النار؟ حياة كلها عذاب وآلام بلا نهاية بلا نهاية ألا استحق هذه القضية أن تحوز الأولية المطلقة في اهتمامات أي واحد من البشر إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فقط أمة الدعوة أمة للإجابة الذين دخلوا في الإسلام وأجابوه وإنما مصطلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم يطلق بمعنى أوسع وهي أن كل أفراد الجنس البشري منذ معفته الشريفة حتى تقوم السعر هؤلاء كلهم أمة محمد أن يرون الأمة محمد النصارى من أمة محمد لأن هؤلاء جميع مخاطبون بمعثته الشريفة ومسؤولون أمام الله عن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه القضية تستحبت أن تحوز الاهتمام الأعلى والأولية المطلقة قضية يترتب عليها الهرود الخلود في النار إن كذب والخلود في الجنة إن صدق بهذه يعني الرسالة الحقيقة أن قضية الدين والتبين هي محور هذه الحياة الحياة بكل ما فيها من آيات التوحيد والإبداع والحكمة لا يمكن أن تكون سدى ولا كما قال الله تعالى أَفَحَسِبِتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثَةٌ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُنْشَعُونَ الخطير في الموضوع أن الذي ينحرف في هذه القضية أو الذي يهملها ويعبد عنها شاء أن أبا سوف تسير عليه سورة الله تعالى قهراً كما وجد في هذه الدنيا بغير إرادته سيعود في الوقت الذي يحدده الله وسيعذب في قبره رغم أن فيه. وسوف يبعث يوم القيامة راضاً فيه، وسوف يخلد في النار المتكفر راضاً فيه. إذن هذه في حقائق هي ستغلح حقائق حتى لو انكرها الناس. كثير من البشر الآن يقعون في أنواع من الكفر، هناك كفر التكذيب، هناك كفر الجحود، يعني يعرف الحق ثم ينكره بعد هناك كفر لا علاقة بما نتناوله هو كفر الإعراض. كفر بالأرض أنه الإنسان اللي قضية تتدايم ليست على باله ليست يعني ذات شأن أو ذات بال في حياته فمن ثم هؤلاء الناس إذا تكلمت مع الواحد من الكفار مثلا بالذات في الغرب أول يقول لك نقول لك نحن نعيش مرة واحدة ها نحن نعيش نحن نعيش فهو كفهم أن يعيش مرة واحدة يعني يعني يستنفل ضاقته فيه الله والمجون والسمتاع ببلدات الدنيا ليستثمرها بالجول والعابد كما يقول مع أنه في الحقيقة نحن نعيش مرة واحدة المفروض أن نفهمها أنها فرصة واحدة لن تتكرر فرصة واحدة فرصة قيّمة جدا استثمار هذه الفرصة للفوز بالجنة فمن زحزح زح عن النار وأودع إلى الجنة كهف ف. كل érdeklődve, hogy miért nem tudunk a szemünkben látni a szemünkben lévő szemeket? Miért nem tudunk látni a يصل لكن متى ما فمن ثم لابد أن الإنسان ينتهز هذه الفرصة ويدرك أن الإيمان الذي له قيمة هو الإيمان الاختياري لما يمشى عن تدقر وتفكر والسلال أما الإيمان الإجباري فلا اعتداد به ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين قد تمين الرجل من الرجل إيمان المكرى لا يعتد به شرعا ولا يتغطر عليه أي أثر فلا قمة لإيمان المكرى أول صفة امتدح الله بها أهل الإيمان في القآن الكريم بسورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب فصفة اليقين هي أهم صفة اليقين بالغير فاليقين اليقين هنا وأنت في هذا الدار هو الذي ينفعك أما إذا انتقلت رغم أنفك إلى الدار الأخيرة إلى دار رهود نسائج فكل الناس يصير عندهم يقين يقول الله تبارك وتعالى حكياً عنه غير جفار ولا ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يقين لكنه يقين في غير ذات التكليف ولذلك لا اعتذد به لأن كل الناس إذا كشف الغطاء والحجب كلهم يستمون في صفة اليقين العبار باليقين الاختياري هنا في هذه الدار قضية التدين لها مظهر آخر وفي غاية الأهمية وهي أنها مرتبطة جدا بسلوك الإنسان عقيدا تنعكس على سلوكه وعلى موقفه وتصوراته يقول عطاء بن يسار وهو يلعي على الناس Ihmalamul a mrdinim. Yafur dina kum dina La uci kum beduniakum. Altum hurras, wa altum biha mustosun. Dina kum dina kum. La uci kum beduniakum. Mert mindenki elhásson a vörögdunia, és elkezdik dolgozni a vörögdunia. Altum aligha a hurras, wa أعمل المستقبل ذاكر عشان مستقبله لكن المستقبل محدود في الدنيا أما المستقبل اللانهائي الأبدي فكثير من الناس يعرضون عن الاهتمام به وإعطائه حجمه الغريب في قضية التدير أنك أيضا مطالب باستفراغ الوصح في الوصول إلى الدين الحق ثم مطالب ومكلف بأن تدرك أن الدين الحق هو الإسلام. ولا عذر الإنسان إذا قال بحثت بين الأديان فوجدت الحق في البوذية أو اليهودية أو كذا أو كذا لماذا؟ لأن الله أقام على حقية هذا الدين أدلة واضحة لا يمكن العاقل أن يعني يخطئها الميثاق القديم الذي أخذه على ذضية آدم حينما استخرجها من سلب آدم عليه السلام الفطرة يفترنا الله على الاستعداد التوحيد. العقل أدلة الكون من حولنا كلها تشهد بذلك تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطنه بعض الناس اقترح قال من منع أن يكتب الله سبحانه وتعالى للبشر في السماء؟ بخط عريض طويل كبير يراه كل من على سطح الأرض لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الناس لو رأوا هذه يعلمون أنها آية وبالتالي يدخلون في دين الله فقال لهم محدثه إذا تقتلخ بأي لغة تكتب حتى أفهمها جميع الناس لو كت لو كتب بالعربية أهل اللغات الأخرى لن يستطيعوا قراءتها والعكس على تعبد هذه اللغات قال لكنها موجودة بنغة يفهمها جميع الخلق كل الخلق يفهمون هذه اللغة وهي هذه الآيات التي كلها تشهد وفي كل شيء له آية تدل على أنهم واحدهم سبحانه وتعالى أذكر قصة إذ شاب أسترالي كان في طريقه إلى البحث عن الدين الحق المهم أن اختصر في القصة حتى لا أجول على وقت من الضيوف الأفاضل هو يعني ظل يبحث وبدأ يرتاح الافتناع بالإسلام وكان أمامه الترجمة لمعاني القرآن الكريم فأخذ يعني الخاطب الله بطريقة طبعا ليس فيها الأدب الواجب مع الظاهر لأنه لم يتهدد بعد بأخناق الإسلام وأدب الرسال مع الظاهر فكان يقول لله عز وجل هيا تني بآية تدل على أن الإسلام والحق الحق وأمك أنت الله هيا هني فرصتك اكشف الآية هو عايز يشوف نور يشوف شيء في السماء أي حاجة من القراءات أو الخبر فلم يحصل شيء فلما استحصل واستئذ من الحصول ذلك كان ترجمة المصحف أمامه ففتح فتح القرآن الكريم فإذا عينه طع على ترجمة معاني الآية في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات للذين الالباب الذين يذكرون الله قياما ومسجدا وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبح حمدا على ما خلق وقال ان ابحث عن آية كله آيات كلها تشهد ينبغي أن نلتفت لهذا الأمر أن نعطي قضية الدين حجمها هي الأخطر قضية في حياة كل إنسان اهتم بها الإسلام جدا حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم عصمة أمرنا وحتى قال في دعائه الشريف ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن مصيبة الدين هي المصيبة أما بعد ذلك فيسهل تعويضه من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعته العوض إذا كسبت الله كسبت كل شيء وإذا خسرت الله فلن يغنيك عنه شيء أبدا ولن يعوضك عن الله تبارك وتعالى شيء فأصدحنا بينك وبين الله تبارك وتعالى عش بهذا الدين وعش لهذا الدين فليست هناك راية أسمى من خدمة الدين ونشر التوحيد ونشر هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر كلمة موجعة ومؤلمة ومخجلة، لكن أعتقد كثير منا يحتاج إلى أن يسمعها. أي واحد منكم لو دخل في مكان مسجد نكره ويلبس حذاءاً جديداً أو كذا، ولو قيمة ماذا يفعل؟ يحتاط له جداً، حافظ عليه قدامه وخاف عليه وصرخ إلى خير. طيب. أحد واحد من السلف قال كلمة كان مجعباً قال قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعليه من الشديد الإنسان إذا اكتري أول شيء يتنازع عنه دينه بالعكس هو يقدم أولاً المال يضحب المالاً ثم يوهب النفس لكن يبيع الدين من أولها ويضحي دينه عند أي أول امتحان. فإذا قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعمه ومعاد الله إنما نظر الـ الـ الـ يعني الـ في, في, في نفس المستوى مع الدين على الشيء لكن هذه تقابل فعلا تصوير واقع كثير من المسلمين الذين هان عليهم دينه والتمسوا العزة في غير دين الله تبارك وتعالى اهتمام بالدنيا غير عادي يعرف أسماء فرق كرة القدم في الأرض كلها واللاعب الفلاني تزوج كم مرة والحب الملون والأهل المفضل لديه ولا يعرف كيف سيجيب هذا السؤال الإجباري الذي سأسأل عنه كل إنسان في قبره ما من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي يعيش فيكم صلى الله عليه وسلم استحق إجباري كل البشر يعرضون لهذا الاختبار الإجباري المصيري لا يعرف كيف يجيب من ربك يقول الكثرة ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لسمه فيقارنه محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم هذه الإشاعات، التخويف الذي يحصل من الإسلام، ولعل يمكن أسوأ مساوي عهد حسن مبارك نشر الإسلاموفوبيا بين المسلمين. الإسلاموفوبيا وهو ال irrational اللي هو مش منطقي ولا يبرر يعني هذا المصطلح انتشر في الغرب والغرب عشان يعني يدعي حقوق الإنسان وكذا، فبيحاول يتجمل ويظهر إنه هو منصف. فيقولوا احنا بنحارب الإسلام في الغرب ويفتخرون بذلك. مشكلة حصل مبارك ونظام المدشرة في وسط أبناء المسلمين الخوف أو الرهاب المرضي من الإسلام نفسه كم من شاب أراد أن يصلي في المزيد؟ أبو يقول له ايه؟ يا ابني هيربودوا عليك هيعذبوك مش هتترقفوه نفتكت حصل كده انتشر الإسلام وما زالت آثار الإسلام الفوبيا داخل بلاد المسلمين تخيف الناس من الدين ومن التدين يجب أن يعود الدين لأن يحتل أعلى مرتبة في حياتنا وفي أهدافنا في الحياة يعني يقول بعض السلف عجبته لمن علم أن الجنة تزيل فوقها والنار تسعر تحتها كيف ينام بينهما اليقين بهذه الماليات الاستعداد للقاء الله عز الذي قد يأجهك به الموت في أي لحظة ثم لا رجوع أهل النادي يعني يتمنون أولا الإذن الكرة رب الجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ويتمنون تخفيف العذاب ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ثم يتمنون الموت فلا يذكوه ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب قال إنكم مكذلون لقد لجناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كرهون نجد اهتماما شديدا جدا بالدنيا وهملا كاملا بالدين نجد الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصري فاطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعره لقد ضع منه جنيه أو خمس جنيه يبدأ تقول أنه يقول إن لله إزاليه وزوك ودينه يتلف كما يعني يقول بعض السلف عجب عاجب تلغافل وليس بمخور عنه. وطالب الدنيا والموت يطلبه وضاحك ملأ فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخف عليه أخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاض في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآثرة إن الله يبغض يكره كل جعبري وهو الفض الغليل المتكبر جواب جموع, جموع منوع يجمع المال ويبنع حقا في الزكاة والصلاة صخاب في الأسواق كثير الجلبة والضوضاء وصوته عالي مرتفع جيفة بالليل حمار بالنهار ينام الليل لا يصلي لا عشاء ولا فجر ولا يدر الله تعالى جيفة بالليل مثة حمال بالنهار في طلب الدنيا عالي بأمر الدنيا جاهل بأمر الأخير عارف بأمر الدنيا حتى لا يستطيع أن يجيب من ربك وما جنوب وما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نتذاع جميعا لننتهز الفرصة نستعير كلمة أو عنوان كتاب لريتشارد نيكسون رئيس الأمريكي الأسبق says the moment انتهز الفرصة هذه الفرصة قليلة جدا الدنيا كلها في حقته مثل الحل الناس a mukini, innen már a a a ha mennyi érte az a lámba, ha van الله úr, a <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا شك أن المطلوب الأسمى لكل مخلوق هو تحصيل السعادة والناس في سبيل تحصيل السعادة سلكوا غروبا شتى وجلهم قد ضل الطريق ولا شك أن الله عز وجل لم يترك خلقه حيار في الطريق الموصلة للسعادة في الدوين لا سعادة الدار الدنيا فقط قل الأخير فقط ونجد هذا جريا في قوله عز وجل في معرض الحديث عن آل وزوجه في سورة طاها قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي مني هدى فمن اتفع هدايا فلا يضل ولا يشقر ومن أوضع عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالسعادة الحقيقية تحصل باتباع هذا الهدى فإما يأتي لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا شقا هذا الدين والدين الحق إن الدين عند الله الإسلام وكل ما نطق به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم هو وحي من السماء وما يطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى ولن يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أرشدنا إلى كل ما فيه خيرنا وحذرنا من كل ما فيه هلاكنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم من الله الا اخبرتكم به وامرتم به ومن تركت من شيء يبعدكم عن الله الا اخبرتكم به ونهيتكم عنه وفي روايه يقربكم من الجنه الا اخبرتكم به وامرتم به تجد في أن الكثير من المسلمين يغفلون عن هذه الحقيقة ويسعون مع السعيين بحثا عن استعادة طارة يمنى طارة يسر بينما مستعادة الحقيقية بين أيدينا يهودي قال لسلمان رضي الله عنه لقد علمتم نبيكم كل شيء قال صدق حتى قضاء الحاجة حتى قضاء الحاجة نحن لما نتحدث عن الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي والإعجاز الثلاثي في القرآن لا نزعم أن القرآن ولا أن السنة كتاب الطب ولا كتاب ساينس ولا كتاب ماس ولكن هذا وحي من الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أضرب مثالين وأكتفي بهذا القضل لنستمتع بحديث أهل أبي حمزة حفظه الله تعالى فنحن أشرق ما يكون لسماع حديثي مثلا على سبيل المثال تنظم الشريعة حياة المرء من طعام وشراب مأكل وملبس ومن معاشرة النساء ومن قضاء الحاجة ومن بيع وشراء في حال السن والحرب السفر والحضر الإقامة إلى غير ذلك خد على سبيل المثال عن أبي أمامة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فأجد رجلاً نائما على بطن مستلقيا على بقني، فضربه برجله، وقال هذه tajعة أهل النار هذه نومة يبغضها الله ورسوله لماذا صحيح أن أثبت كثيرا هناك مثلا في مرض اسمه Sins of era, Sudden Infant Death Syndrome Sudden Infant Death Syndrome أنا قرأته عجبا في الناشنال هيرث سنتر في أمريكا على مستوى الواحد وخمسين ملايات هذا مرض أو أعرضه صيد كثير من الإنفنس حتى ال ستة أشهر يموتون بدون أي سبب معروف فجمعوا آباء هؤلاء الأطفال وعمم استبيان وسلم فيل ووجدوا هذه الحقيقة المدوية أن السبب الشائع في كل هذه الوفيات لما ذهب الأب أو الأم ليبحث يعني ليكشف عن الولد أو البنت وجده نائما على بطن أو نائمة على بطنها فقاموا بتوعية الأباء وجدوا أن ستين بالمئة من حالات الصد infant death سببها النوم على البطن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الكبار الأضار فإن النوم على البطن عجبت أن هذا يسبب أيضا حصاوى الكلى، ثم يؤثر سببا على الفقرات النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في حديث عبد الله بن عباس أن يتنفس المرء في الإناء أو أن ينفخ في طعامه وشرابه بينما كلنا يفعل ذلك والعجب أن هذا يسبب أمراضا خطيرة جدا والسبب أن الإنسان لما يتنفس الطعام، ليبرد الطعام الساخن أو الشراب الساخن، في هناك في في حالة اسمها في millions of bacteria اسمها Helicobacter pylori، يسمها normal flora، يعني بكتيريا صديقة للإنسان تساعد على العملية البيولوجية، ولكن إذا ما خرجت من الفم وتعرضت لطعام ساخن، تتحوصل عشان كده تسمى بالبكتيريا الحارزومية. تشبن فتاحة الفلين لما الإنسان يطلعها مرة أخرى مع الطعام تدافع عن نفسها بإفراز إنزيم فتعمل على اختراق جدار المعدة فتسبب القرحة وتقلل إفراز الإنسليم فيصاب الإنسان بالسكر كل هذا من جراء المزخ في الطعام هذه الآداب يا إخواني ليست لمجرد التعليم في المساجد فقط أو في دور العلم الشرعية فقط ولكن الإسلام دين ودنيا دين ودنيا جورج بوش رئيس أكبر دور رأس مالية في العالم وقبل أن يغادر مكتبه بأسبوع وقع على بل هذا البل اقتضى تخفير الفائدة على الله الإقاري لنسبة صفر في المئة أمريكا رأس رأس مالية في العالم تقر بأنه لا صلاح لذلك أنه لا صلاح للكارمي بتاع بالكامل إلا في اللجوء إلى النظار الاقتصادي في المعاملات المالية هم يسمونه إسلاميا ومؤخرا رأيت أحد البنوك في أمريكا يسمى البنك الإسلامي بلندن ما مدى دفعهم لذلك لابد أن هناك حلولا ولم لا؟ هذا وحي من الله عز وجل والله عز بالله يقول في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أعجر ما سمعت وهذا سمعته بأذني على السئنان ثم راجعت ذلك وتلك الأبحاث الذهب كثيرا من تساءل الناس لماذا يحرم الإسلام الذهب على الرجال وكذلك الحريق نحن كلمسلمين نقول سمعنا وأطعنا لأن أول صفة وصف الله بها عز وجل عباده المتقيم قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فخون. وصلت هذه الأبحاث ويمكنكم طبعا الرجوع إليها مع شبكة الإنترنت يستطيع أي إنسان أن يتواصل مع أي مركز أبحاث في العالم أن نفس الرجال الذهب يؤثر سلبا على الباءة وكذا على الإنجاب لا يستطيع المرء أمام هذا الكم المهول من التعليمات الربانية والهدي النبري إلا أن يقول صدق الله ورسوله ثم نرجع إلى آية الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين a The first leading cause of death in America. Drinking and driving. a szára, a fi párt a a Friday evening, Saturday evening, miben walking victim. من السهل جدا أن واحد يظلمك بالصيادة يقتل نفسه ويقولك لأنه في غير وعي حفظ العقل من الكليات الخمس التي جاء الدين بحفظها وحفظ على حفظها تعرفون أرادت أمريكا أن تضع حدا لهذه المشكلة العويصة في ألمانيا كم يموتون سنويا بسبب السكر الف. خمسون ألفا خمسون ألفا سنويا في ألمانيا فقط السبب الأول للوفاة في أمريكا برمكين أنترايل أردوا أن يضعوا حدا لذلك فسنوا قوانين تمنع تصنيع الكمور وترويجها والإعلان لها وشربها من سنة 1919 إلى 1333 ثم بعد ذلك أعلنت أمريكا عجزها عن تطبيق أي من هذه القوانين بعدما ألقي بمئات الآلاف من المواطنين في السجون وأنفقت أمريكا المليارات وتضاعف عدد من الخمر وتضاعفت عدد مصانع وتضاعف عدد مصانع الخمور التي يسمونها في بئر ستل لا بد من موتف لا بد من دافع لما أفعل ولما لا أفعل ان صلاتي ونسكي وما ماتي لله رب العالمين لا أطيك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لعل إن شاء الله يكون لنا لقاءات في المستقبل القريب إن شاء الله فضلت الدكتور محمد الإسماعيل يعني أشار إلي أو علي بأهمية التواصل مع طلبة الجامعات وهذا إن شاء الله سوف يكون دائبنا من الآن فصاعدا لكم حق كبير علينا إن شاء الله في المرة القادمة يكون مدرج أسع من هذا لا أضيع من أوقاتكم أكثر من هذا ولكن استعدوا للفكاهة مع الجدية مع البحث عن استعادة الحقيقية وتحية لأبي حمزة هؤلاء طلبت كلية طب في طنطا. بالله الذي انزل رسوله الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاه والسلام على والمرسلين نبينا محمد يتكلم قبل شيء الموضوع هذا mert a lennő, on like so like so, a mikrofon a mamim, a indiai lennő, a knein, a في a knein, a knein, a knein, a knein, a knein, a knein, a knein, a Oha, én szörpödtem. Azt kértem, hogy én az első döbbentek. Szóval második, én وهو انصرف وصرخا لما كان يجري انت كذاب انت كذاب على خفته لم يكفر اننا إن اسلحة اذا راد واحدا أن... لذلك انا تذكرت هذا الأمر. هذا الرجل هذا الرجل تعرفون اين أن... وليس مسلما تعرفون أن... به في المسل. De srani jáhona a tancsia, és mint azzal, Sóban Allah, a lengyel nyelvet, és mint azzal, és eltaláltam a különböző emlékeim. Én is probléma van. Én is probléma van. Én is probléma van. Én is probléma van. Én is probléma van. Én is ثم għana għati bimodun 100, miszlu għal يريد għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal Islam, għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal انا fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, a fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell, fell,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 و مثلا مثلاً دجاجة مشوية هنا في السماء كل الناس يأخذون هذا ولكن هو لا يرى أنا مثلاً في أوروبا في ألمانيا كل ثمانية وأربعين دقيقة انتهاك a سماوي ألف من الكبار يدخلون دار المسلمين في أن تقول ليس Nézzük, nézzük, hogy minden házat, 100-200 ember egyet, mint ez. Tehát ez a különbség itt. És Min Al-Mania, Misri, في 10 Al-Mania, uraja l-en Illa, Amerika, Jalubia, a Toru, Tarifu, Meda, Kollet, Koret Lab, Meda, Díj, Sija, Jiddan, Wasikha, Fakirra, Hangula, Haza, Huna, Jabir, Jiddan, Moda, Moda, A Namibonakullet, Meda, Kullus, Kull, Kull Seda, Uluf, Minnis, Ejj, Hin, Jatuna, Jatuna, Jatuna, Jatuna, Jatuna, Jatuna, Bogye تقول és a kutyahuna, és a tászok bil-ħajja, és a fészerek, és a tászok bil-ħajja. Enna nafi al-lani, a várek nafifa, bo kanna, na, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat, sokat,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 én adód a legény a szám fiamanya f 2004 000. 2005 4000 2006 14,000 ما هو Bada بعد هذه أيام الإسلام القادم الحمد لله 100 مية <تصفيق> بعد ذلك بعد ذلك جديدة لأنهم يعرفون az يزداد ويزداد ويزداد وعلى الفعل نريد ان نعرف منكم ما رايكم قال لي الشعب ليس كله قال اريد فعلا ان خمسه اراء اريد لماذا تظنون الناس في الغرب يسلمون بهذا العدد الهائل ليس في ألمانيا هذا Többébb من الناس bekerül a második útját. a a második útban, nem találjuk meg, akkor a harmadik útban. A harmadik a Melyiket? a délét. Nem, nem. A A hogy a <mister tumors> Nám, no, ez the... a jövő, az identitás, a az a az eszber, a házam, az eszber, a házam, az eszber, Ihtha, de nem. Szép. Ha nem, akkor. Ma shaa Allah. Aha, én te műve, ma shaa Allah, néztem, hogyha te tettük, ma shaa Allah. És én. Nézd, azzal a szóval, hogy "Ma shaa Allah", az a szó, hogy "Ma shaa Allah", az a szó, hogy "Ma shaa dávul menek. tesz, tesz, félén. te ma kutyágot menekszel. szóval, a dolgokat, és én, én, én félén, kéttemtől, hogy ezeket a dolgokat, és én, én, én félén, kéttemtől, hogy ezeket a dolgokat, és én, a dolgokat, és én, én, én félén, kéttemtől, hogy a وانا اقول لكم انا لا اتكلم ان هذا الموضوع لكي نستمتع بالحديث فقط ان تستمتع بالحديث وليس فقط الان اريد منكم عليكم مسؤوليه كبيره انتم مستقبل هذا الدين ولا عن انفسكم عليكم ان تستخرجوا من هذه المحاضره او من هذه المحاضرات بعد الحجج وخصوصا هذا الاعجاز العلمي انا اقول لكم انكم مثلا هنا في مثل واحد mutatkozás. Például, zárulna dar, lévő kötők. Ez a. Istáhjú. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez في Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. a. a. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a. 1400 sene Leá a hatt Léanna al-ulamá fi al-gharb Lam yaktashifu thalika takriban 40-50 sene Allah yukul fi al-Qur'án Fisautu al-Zumr 5 Yukowilu leyl ala nahar nahar ala lay Háza yadullu ala kurrawiyyati al-ard Wa-háza yukul illu fi kitab yann al itafaku ala یعني الناس قدروا في الغرب إذا قالوا هذا أو قالوا مثل ذلِفَن علينا أن نخ... الن النرجِيَة إلى هذه القِطَب إن شاء الله هذا الأول الثاني ماذا يؤثر على كثير إنه منهم ولكن هذا ليس السبب الأول الحجة الوحيدة بل هو صفات الله في القرآن الكريم صفات الله في القرآن الكريم انا أقول لكم شيئاً أنا Lennek a rátok, hogy a maratók óla, ez <SZ> a kajna indikátor, annak kultúrá mi a helyet, egyfele, azt mondja, hogy a rátokon most mi a bottal, alá, filmulá, kama. A fülön, Yani, olt oh, oh, oh. ah, a szükségükú és a szüksé mini-szükségünk nem tudjuk és sup so akarkot és bevegés semmi ént a szükségük a szükségük ez umut a szükségük dur Welcome a szükségük lővünk és nós mondjuk a szükségükンチ legárosokanesmüскомaitséungit SinceНАЯ-e mi ARINCZÁRÁLHYEKADÁ悉? Seher, SzeForánilfal performance, alth saisz ben há ilyes fel és elhép高raANGI, ocykide biztos biztos fel a tegyenek érd, és termés aoz Valahol az én ilyesem a tegyenek sajkot Éi és minketingsz divers mintha hamical às a templesm súper hógut الله mert in The من V ha영és has emak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 de ennek a halibeti, ez a hölgy a koronát, a mentalitást. Munkubada a szintzene, Mia a szintzene, a babrólei, a bújtázé, a lila genna. Anna kollek, lila, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, babrólei, أنت تفقد شيئا من حياتك إذا ما ذقت هذا الطعام فلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسول حبا إليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحب إلا لله وأن يقرأ يعود في الكفر بعد أن أنقذ الله تعالى منه كما يقرأ يكذف في النار لذلك أخوا أنا وأخي أقول له شيئا إذا خرجتم اليوم من هذه القاعة Men lehet, men minket, yafélye a várta-látyákat, faála, eltahrik aláhára, Fil islam, dhuk, wa kün enn te muntassr-en leháda deen, kün enn te násr-en leháda de deen, sajátí yómun minna anal áyám وأقول leka şey, akhi, أنا, الآن أنا الآن 34 sene, أنا الآن 34 سنة. إذا فكرت سبحان الله قبل 20 سنة Kétféggyesté, és kétféggyerté, és most itt vagyok, és kétféggyerté, és most itt vagyok, és kétféggyerté, és most itt vagyok, és kétféggyerté, és most itt vagyok, és Márra a إلى هذا المقام لكي akuna لهذا الدين díl. Mely, ez a الآن Mivel én, én, én, én, én, én, én, én, én, أنت محمد én, هذا én, én, én, én, én, én, én, én, én, أنت én, én, én, én, én, én, én, Őt ullak, ja, ibadi, kullukum dolud, illemen hedejtő a dikum. Helye, uttarik, felén, aratófakan a kulla, ezzel a hollen, elsifatófakan a kulla, ezzel a kulla, ezzel a القرآن ezzel a kulla, ezzel a kulla, ezzel a kulla, ezzel a kulla, ezzel a kulla, ezzel a kulla, ezzel a وانا لا اريد ان يهين el نصراني ان نريد ان نتكلم موضوعيا الله يقول هذا في القران عد الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه حسنه والله يقول في القران ولا تجادل اهل الكتاب إلا بالتي هي ولكن انا اقول لك لو سقطت اليوم من السماء وانت تسير الأرض، ثم تسمع تتر قر وهذا الخلق يدل على الخالق ثم يقال لك هذا الخالق أرسل كتاب عليك أن تتبع الكتاب ونصار يقولون هذا كتاب الله والنسلمون يقولون هذا كتاب الله أنا لوني قرأي موضوع ثم إنت تجد في صفة تكوين في كتاب المقدس في الصح 32 الله يسارع مع يعقوب ثم تقرأ هذا الجزء وترى إنه ينزل. ثم تقرأ بعد ذلك القرآن سورة المائدة آية 17-16. لقد خفر الذين قال إن الله هو المسيح بن مريم قل فما يملك من الله شيء إن راد يحرك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا و لله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير أي دين اخترت؟ أخي كل إنسان يشعر بفترة مباشرة هذا كلامه وهذا ليس كلام العلم. كيف الذي يخلق الكون ينهزم في المسارع ليس مثل شيء وهو سميع كما قلت أنا لا أريد أن An, nem akarom, és nem akarom hinni senkit. És tegnap, amikor beszéltem ebben a témában, lehet, hogy fél óra. Egyébként van egy dolog, és néhány ember, tudom, néhány ember, én egy nácik almany, és én itt vagyok a Skandarriában, és Valakin, szunnu, wau, wau, wau, wau, A wau, wau, wau, wau, wau, A wau, wau, A wau, wau, A wau, wau, A wau, wau, wau,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 لو al al الحق inni muszkida, fújna, istafsa an iszlám, istafsa a Korán, di és jandor, bokalan a karatú, a Korán, és dinerzi, heza ferwaki, el-eddi, amen to be a démon. Eden el-eddi, kultu, umino bi, el-eddi, enna iszlám وتو الله يهديها امين <تصفيق> هي جاءت لهنا وبنتي هي كانت انا ذاك خمسة سنوات وبنتي هي ولدت وهي عندها امراض في قلبها ولذلك هي في اماني هي تاخرت كثيرا وكان صعب جدا لان القلب يؤثر على كل شيء تقريبا العمر ليس سهل a születés بعد volt, és كانت születés طول is في A születés után is volt. A születés után is volt. A születés után is A karat után is volt.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 Like Nem, együtt the a mi srácokkal an a mi srácokkal a mi srácokkal a mi srácokkal a a mi a mi srácokkal a mi a mi srácokkal a a mi a mi srácokkal a mi a mi srácokkal a a a اللي ادعى لدين الصحيح اذا نظرنا الى كل اديان وجدنا ان كل دين يدعي انه دين صحيح هذا يعني لا يمكن ان كل دين يكون صحيحا لا بد يكون هناك دين واحد صحيح وكل يقول نحن الدين الصحيح لكل الناس كل الازمنه في كل, الأزمن في كل ízben لابد أن يكون هذا دين صحيح lábott, hogy ez تكون díj szép, lábott, hogy ez a díj szép, لا تجد هذا a إلا في szép, لماذا hogy ez a يكون szép, lábott, hogy محمد a الله. szép, lábott, hogy ez a díj szép, احب من هذه الأمة لا يهود ولا نصارى وانتم تعلمون الايه 62 في سوره البقرة ان الذين امنوا والذين هاجروا والذين قاتلوا والذين صبروا من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحه فله فله اجر عليه ولا ما هو مقصودنا بالنصارى واليهود الذين اتبعوا ايسا ومقصودنا الذين كانوا يتبعون موسى إذن الذين عاشوا قبل ذلك قبل محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن اتباعهم لنبئهم الخاص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تعليق لهذه الآية يقول وهذا في في, في تفسير تابري أن سبب النزول هذا أن سلمان الفارسي الذي كان قبل ذلك نصرانيا على دين عيسى وعلماؤه شيوخه دل له قالوا قالوا له أو أو الأخية في العمرية قال له اذهب إلى الهجاس إلى جزيرة الأرب سيبحث سيبحث فيها ال ال يعني خاتم النبيين ثم هذه القصة ثم قال ثم أنزل الله وهذه الآية أن هؤلاء الذين كانوا يؤمنون أن نبيا أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيبحث سيرسل إلى الأرض فقال نبي الله تعالى من كان على دين عيسى فهو ألا خير ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بالذي أرسلت به فكذب هذا هو التفسير هذا لأن بعض الناس يظن الآن بیهذا ال به هذه الآية كلهم يدخلون الجنة نقول يا عمل حك هل هل نحن نؤمن بآية واحدة أو نؤمن بكل آية وهل ليس هل هل القرآن يتناقض يقول لا يتناقض طيب الله يقول لقد خفر الذين إن الله ثالث يقول تعالى في في النساء 149-151. Inna ladinak qfuruna billahi wa rasuli, vyruduna ayuf. Inna ladinak بالله billahi wa rasuli, vyruduna ayufarku biin lahi wa rasuli. Inna ladinak. Vyruduna ayufarku biin lahi wa rasuli. Vykulun yakulun nukmenu bibaden, vnakfuru bibad. Vyruduna ayatkhidu biin dzalik sabila. Ulaykum alkafiruna Hazak هذا azt jelenti, hogy nem egyedül a népünkkel. Valakinek minden egyes dolgában segítsen. Hát ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. ممكن شخص مجنون ما شخص ليس لو unaka hadithon, waheda, ne وهذا نجد في كل تفسير viszont az israhaja 15 وما كنا معذبين حتى etta ne beterra يوم Enna, يحتجون kriyama, jahtaġuna, arba inna llahi, haramun, wah, macsonun, wah, tüflun, wah, csakson meta fil-fatra. یعني جاني الرسالة ولم اسم يعني أك... ماذا يعني الذي أك... لا يسمع الذي لا يسمع أصم أصم يعني يقول جاني الرسالة ولم أسمع شيئا ويقول الذي الذي مات في الفترة جاني لم يأتي لي لم يأتي لي, لم لي ثم في يوم القيامة. لكل إنسان في كل مكان توجد الإمكانيّة أنه يتّبّئ ديناً صحيحاً حتى لو لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أو ما استطاع يستجيب يستجيب مرض مرّة أو لأنه كان تفرّاً أو مثل ذلك. أنا أرات فقط هناك أشياء فعلاً كثيرة. الحمد لله فقط لأن عليّ أن أنتهي. أنا كلكم في نهايتي نحن نحبكم في الله. Minden, من لا يصلي és bista dárja, نحن kullu, لكم kim, lekom. Naħna kullu na muszlimú, hogy kullu insen a tabb. Naħna ma, ma, jégna, hogy kim, nantassira, lekom. Bajif, ما mu به a mu الله a mu قال a mu, lemmakal, haszi, hogy a fussakum, kablahitu haszi. Baput, nasirulli, haddi, bana, nasirulli, hogy a lemmiklfet, hí, éni, akulukalli, hada, a staff, a staff, a staff, a Hana, szóval, mohéna, جدا valénak هذا السؤال a szóval, újra, hogy a szabály a szabály a szóval, hogy a a szóval, hogy هذا أمر هام جدا إن شاء الله عز وجل للأسف الشديد إخواني تصل لي طالب في كلية الصيدلة وقال أنا بالمساودة أنا كنت أريد أن أنتحر الآن ورأيتها على يوتيوب فحصلت على رقم وأنا أريد أن أتحدث إلي أنا أنتحر الآن أنا لا أعرف ولم أره حتى الآن لماذا قال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 الذي هو الآن يحفظ كتاب الله عز وجل تقريباً في سنة أو سنة ونصر من أقصى لصار إلى أقصى اليمين أنا أريد كل واحد منا وأبدأ بنفسي سيد عيشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتلمسته فوجدته قائم يصلي وهو ساجد يقول رب آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومعلاها فنسمى الله عز وجل لذلك الإخوة المنظمون يرجونكم عدم التلافع والخروج بنظام حتى ما يخد شريف رسيء عليم لا تقتلونا. <تصفيق> وإن شاء الله إن شاء الله اليقاء أن المقبل أنا سأتصل مع الشيخ يوسف إسكس اليوم Hát, akkor ezért vagyunk itt, dr. Muhammad Ismail Mughatm, Dr. Abu